ش ا ب ه ت فيك المشاهد يا صاحب الزمان ش ا ب ه ت فيك المشاهد وانت شاهد عالجراب جاهد يا غايب ما حدث ي آ ذ ى مفيلك مو ق ل ي ل ة على قلبك هالمصايب حاربوه على ا ل ح ق ي ق ة بكل ط ر ي ق طريقة قاس حته من ا ل ق ر ا ي ع ا ن ا وانت تعلم ر ج ل ت ن ز ف ا ل د م من أ ذ ا ه م كذبوا ا ل ر س ا ل ة وعذبوا ر ج ا ل ة وما كفاهم ز ر ي المهدي بعد كل اللي قدم في حياته ومن بعد موتي ت ا ل ق ماهو بس المشركين اللي حاربونه حتى من المسلمين تجرع ا ل ه ا شابهت فيك المشاهد وانت شاهد عالجرح بجدك يا غايب ما ح د ي ت اذى م ث ي ل ة مو ق ل ي ل ة على قلبك ا ل م ص ا ي ب حاربوها ل ل ح ق ي ق ة بكل ط ر ي ق ة قاسحتهم ن ا ل ق ر ا ي ع ا ن ا وانت تعلم رجله تنزف الدم من عذاهم كذبوا الرساله وعذبوا رجاله وما كفاهم تدري يا المهد ي بعد كل اللي قدم、آه. في حياته ومن بعد موتي ت أ ل ق 「ああ」<音楽>「ああ」<音楽>「حتى من المسلمين ت ج ر ع ا الغالي ما تنسى واللي ى الجراب ي ج ا ل ج ن ا ي ة الخميسه و م ا ذ جدك جال عندك وزع ا ل بصدرك رزايا وانت كل ايامك هموم انت كل يوم تنكشف ليك الخفايا يا صاحب الزمان تحبس المدامع وكل عمل تراجع من عملنه تحبس المدامع وكل عمل تراجع من عملنه تلطمع لراسك و ت ن ذ ه ل حواسك و ا خ ج ل ن ل إ ذ ا شاف الصحايف ملوثه ومن ا ل م ع ا ص ي د م ه ا نازف اه وش عذرنا للنبي هويه العيمه نخذل المهدي عملنا بهالمواقف ادري الغالي ما تنسى واللي أ ق س ى الجراب ذي ا ل ج ن ا ي ة الخميس ا ل ع ا ذ جدك جال عندك وزع ا ل بصدر ا انكر ا ن ز ا ي ة 「今日はこの世を見てくれている」「今日はこの世を見てくれている」「今日はこの世を見てくれている」 وان خجلتنا إ ذ ا شاف الصحايف ملوثه ومن المعاصي دمها ن ا ز ف وش عذرنا للنبي ويا ا ل ا م نخذل المهدي عملنا بهالمواقف نقولي حنعجل ا يا غايب الوضع صعب من يغيره ولكن من ا ل ف ي ن مهد قلبه ويستعد ل ح ض و ر ه خلك مع ا ل ك ل م ة حبيبي نقوليح نعجل يا غايب الوضع صعب من يغيره ولكن من الفي نمهد قلبه واستعد ل ح ض و ر ه وهل ا فيع لنحن نسعي نوحد أ ا الصفوف الظهوره ن ق ر أ الواقع والجفن دامع اسمحوا لي ترعتا بقاسي أ ع ن ي بالتحديد عقده التقليد كل مراجع نتاجي على راسي الله مو مهم خاطنه و ا ل أ ه م خاطنه تسلم بظيل ر ه ا السياسي تسلم ب ض ظرفها السياسي ن ق ر أ الواقع والجفن دامع اسمحوا لي ترعتا بقاسي اعنب التحديد ع ق د ة التقليد كل مراجع نتاجه على راسي كل مراجع مو مهم خاطنه و ا ل أ ه م خ ط ن ا خطيفنا و ا ل أ ه م خ ط ن ا تسلم بظل ظرفها السياسي يا اخواني ا ل م ب د أ أ خ ل ا ق و ا ل م ع ا م ل ة م ب د أ الدين نوثق اخوه ا ونعيش في خ ط النبي بطيبه وبلين وطبع الورد لو تخالف يزهي منظره ويبهج العين ن ت ر ك الظنه وننبذ الفتنه ونبني المجتمع ب ا ل م ح ب ة نطبق ا ل آ ي ة ونفهم ا ل غ ا ي ة ل ا ن ظ ل في نزاعات غ ر ب ه بفكرك الواعي خلك الساعي كلنا شيعه ومنابيع ن ق ر أ الواقع والجفن دامع اسمحوا لي ترعت بقاسي نقوليح نعجل ا ي يا غايب الوضع صعب من يغير ا ه ولكن من الفين نمهد قلبه واستعد ل ح ض و ر وهل في على نحن سعينه نوحد الصفوف الظهوره ن ق ر أ الواقع والجفن دامع اسمحوا لي ترعتا بقاسي أ ع ن ي ب التحديد ع ق د ة التقليد كل مراجع متاجع لراسي ى مو مهم خ ا ط ن ا و ا ل أ ه م خ و ط ن ا تسلم بظل ض ر ف ه ا السياسي تسلم بظل ض ر ف ه ا السياسي يا اخواني و ا ل خ ل ا ق و ا ل م ع ا م ل ة و ا ل م ع ا م ل ة م ب د أ الدين نوثق أ خ و ت نو نعيش في خ ط النبي ب ط ي ب ة و ا ب ل ي ن وطبع الورد لو تخالف يزهي منظره ويبهج العين نترك الظنه وننبذ ا ل ف ت ن ة ونبني المجتمع ب ا ل م ح ب ة نطبق ا ل آ ي ة ونفهم ا ل غ ا ي ة لا نضل في نزاعات وغربه بفكرك الواعي خلك الساعي كلنا شيعه ومنابع نعذبه <تصفيق> الزمن متربص بوحدتنا تدرون شل ذي كون لو تفرقنا <تصفيق> الزمن متربص بوحدتنا تدرون تشمت ا ل أ ع د ا ء وتنفذ كل حقدها مايردها لو تمزقنا خويا <تكلم> <تكلم> وحبيبي خلاني لبي لبيك يا قطيفنه قطيف بالوحده والروح اخويا خلاني وحبيبي لبي لبيك يا ي ح ب ي ب ا لبيك يا ي قطيفا ب ا ل و ح د ة والروح نتواصى بالحق و ب ا ل ع ت ر نسحق كل عصبيه ونزرعه مالعل الجروح, الجروح الزمن متربص بوحدتنا تدرون شل ا ل ي ديكون لو تفرقنا تشمت ا ل أ ع د ا ء وتمكث كل حقد ه ا مايرد ه ا لو تمزقنا خويا وحبيبي خلنا نلبي لبيك يا ق ط ي ف ن ا ب ا ل و ح د بالوحدة والروح يا نتواصل ب الحق و ب ا ل ع ت ر نسحق ا ل ع ص ب ي ة ونزرعه مال على الجروح <تصفيق> خل نداوي ي جرحب أ وصالح يا شيعه وخل نطيعه بالذي امر خل نداوي ي جرحب أ وصالح يا ش ي ع ة خل نطيعه بالذي امر و ن ب د أ بصف التشيع هو او لا تعالي ن ب د أ ب و ح د ة الاخر تمهد ظهوره بيا ن طهوره ونربي اجي ا ل بلا فرقه و ف ئ و ي ة بهذي الشعائر لازم نبادر ونبرز ملامح القطي في ا ل و ح د ة وياه ويا. الزمن متربص بوحدتنا تدرون شل ذيكون لو تفرقنا ت ل أ ع د ا ء وتنفع كل حفر دهي مايرد ه ا لو تمزقنا و ي وحبيبي خلنا نلبي ي لبيك يا قطي فنهب ا ل و ح د ة والروح لبيك نتواصى بالحق و ب ا ل ع ت ر نسحق كل عصبيه ونزرعه مال ع ل الجروح خويا وحبيبي خلنا نلبي لبيك يا قطيفه ة ن ب ا ل و ح د ة والروح نتواصى بالحق و ب ا ل ع ت ر نسحق كل ع ص ب ي ة ونزرعك مال على الجروح خل نداوي ي جرحه بوصالح يا ش ي ع ة خل نطيعه ي بالذي امر ن ب د أ بصف التشيع هو او ل ى تعالي ن ب د أ و ح د ة ا ل آ خ ر نهد ظهوره كميه طهوره ونربي أ ج ي على بلا فرقه وفي قويه ه ذ ه الشعائر لازم نبعدك نبرز ملامح القطيف ا ل و ح د و ي ة نمشي بدرب الكرامه نبني حاضرنا نقتفي هدي العمامه اللي تنصرنا نمشي ب د ر ب الكرامه نبني حاضرنا نقتفي ا العمامة الي تنصرنا والمنابر المقاهمة د ي هي تنورنا ح ج ة الله باهتمامه عينه نظرنا و ح ج ة الله باهتمامه هذا الفراق ف ا ط م ة تبكي على